سورة أنزل 118. وزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأتي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والذين يرمون المصلات ثم لم يتوب أربعة شواد أفج ولولا انهم لَهُمْ شَهَادَةً. لا أبو من براد ذلك وأصلحه فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزوار فشاهدت أحدهم أربو شهادات بالله إن لهن من الصادقين والخامسة لَعَنَتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مكتسب من الناس الذي تولى كبره منهم له وذاب عظيم لولا إذ سمعتم Oh وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ان بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ويبين الله لكم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله جاء و ومن يتبع خط I mm -hmm. وليعفوا وليصفحوا ألا توحب Mmm. Oh! <laughs> لفضيله <تصفيق> يهد <تصفيق> الله تسبحوا <تصفيق> له Oh فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء كلكم الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد موسوعه <تصفيق> <تصفيق> Yeah. Mm -hmm. Ja, boo, EN La <laughs> وعففن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <العرفن> خير لهم والله Dat EN niet te zeggen, maar ik أوه <تصفيق>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 ذَنَكَ نِكَانِ بَرضِ شَأْنِهِم فَذَنِّ مَن شَئ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم غذاب أليم والارض قد يعلم ما أنتم عليه وَأَنَّ